Bismillahirrahmanirrahim Wainudlikum li huma jazan mubaza allazi jama'a amalahu wa'addadah yahsubu كلا لدمبذن تفذ في الحقم وما اذغاكمن حضم نا والله قد ان الذي التي تضيع على الأفئدة، إن دها عليهم مؤصداً في عباد ممدداً.